لآن موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه دنيت <تصفيق> عليه من ا ل م د ر ل ا و لفضيله الدكتور محمد راتب ه النابلسي أ ق و ح ي ربكم you you、uh -huh. و ر ز ق ك م من ا ل ط ي ب ا ت ل ع ل ك م تشكرون и он 「えっ、uh ?」 لفضيله ا ك و ن t h a n ل ف ض ي ا ل و ر محمد ا ط ب النابلسي خ والذي ي أ د موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه